إنسان إنك كادح إلى ربك كذحا فملاقيه فأما من أُوتي كتابه بيمينه فأما من أُوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساب يسير وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أُتي كتابه وراء ظهره، وأما من أُتي كتابه وراء ظهره، فسوف يدعو ثبورا ويصل سعيرا.